إنها أحداث نهاية إنها حديث مما لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إنها احداث ما بين صغرى وكبرى هي أشراطها هي أشراط الساعة لم يخبرنا ربنا جل وعلا بالوقت الذي تقع فيه الساعة لكنه سبحانه وتعالى قال فقد جاء أشراطها جاءت علاماتها قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فمتى الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة قال فأخبرني عن أماراتها أخبرني عن علاماتها أخبرني عن الأحداث التي تقع قبلها ماذا يرى الناس ماذا يحصل في العالم كيف يتغير الكون كيف يهيئ الله تعالى الدنيا لقيام الساعة بل كيف يهيئ الله السماء اقتربت الساعة وانشق القمر آيات ودلائل وأشراط وعلامات تقع كلها قبل قيام الساعة يخرج على الناس الدجال والمهدي قبله فيحصل المهدي مع أصحابه يضيق عليهم الدجال ينزل عيسى عليه السلام يقتل الدجال يعيش الناس آمنون تخرج الدابة تسم الناس على خراطيمهم فيدرك الناس ما في قلوب بعضهم البعض فلا يتخفى رجل بكفره وإنما تسمهم على خراطينهم على أنوفهم فيفرق الله تعالى بين المسلمين والكافرين تتأثر الأرض ويقع ثلاثة خسوف كبيرة تهتز لها الدنيا خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف هنا في جزيرة العرب انها احداث عجيبة نبأنا الله تعالى ببعضها في كتابه ونبأنا ببعضها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين كلها علامات تقع ولا يزال باب التوبة مفتوحا أمام الناس يا عبادي فاتقوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لكن علامة من العلامات الكبرى إذا وقعت أغلق بعدها باب التوبة فلا يتوب عابد لصنم وإن تاب وأناب وكسر صنمه لم تقبل توبة ولا يتوب عابد لوثم ولا يتوب عابد لصليب يقفل باب التوبة عن الناس إن أقبلوا إلى الله تائبين لم يقبل الله توبته الدعاة الذين يدعون الناس الى الاسلام والتوبة يتوقفون لان الناس وان تأثروا ارادوا التوبة فقد اقفل باب التوبة في وجوههم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. او كسبت في ايمانها خيرا وذكر الدابة وذكر عليه الصلاة والسلام من ضمنها طلوب الشمس من مغربها كل يوم تشرق الشمس من الشرق يراها الناس في كل الدنيا تخرج من المشرق يشعر بها الجميع يقبل الطلاب الى مدارسهم فيعلمون أن هذه النافذة تدخل منها الشمس كل صباح فهي تشرق من المشرق يقبل الناس إلى بيوتهم فيعلمون أن هذه النافذة في البيت تدخلها الشمس صباح. كل الناس يعلمون ذلك أن الشمس تخرج عليهم من المشرق تشرق الشمس في كل يوم ثم إذا وصلت إلى المغرب استأذنت ربنا بعدها في الطلوع فيأمرها أن تطلع من المشاق لكن ربنا جل وعلا في ليلة من الليالي تستأذن الشمس ربنا في الطلوع فيقول الله لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع على, الشم... على الناس من المغرب اذا طلعت الشمس عليهم من المغرب شدها الناس ورأوها جميعا كبارهم وصغارهم مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم رأوا الشمس ما الذي غير نظام الكون من الذي يدبره من الذي أمر الشمس اليوم أن تخرج من الغرب بدل الشرق يقول عليه الصلاة والسلام تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون كلهم يؤمنون ويصدق المكذب ويقن الكاثر أن لهذا الكون مددع أن له خالق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يقن الجميع أن الذي خلق الشمس هو الذي إن شاء أخرجها من المشرق وإن شاء من المغرب وإن شاء كسفها وإن شاء أخرجها من شمال أو جنوب يوقنوا أن ربك يخلق ما يشاء ويختار يتحول الغيب إلى شهادة الذي كانوا مأمورين به أن يؤمنوا به ويصدقوه غيبا أن الله موجود وأن صفاته كاملة يرونها الآن أمام أعينه تخرج الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعهم لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا باب التوة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها خرج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فإذا هم يتذاكرون قال ماذا تتذاكرون قالوا نذكر الساعة نتحدث عن القيامة نتحدث عن الطامة نتحدث عن قيامها عن فزع الناس لها قالوا نذكر الساعة قال إلا ها لن, تقع. لن تقع. حتى تروا قبلها ستة آيات أو قال عشر آيات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم آيات قال وطلوع الشمس من مغربها كل الناس إذا رأوها آمن لكن لا يقبل الله تعالى توبتهم وأمر الله المؤمنين أن يسارع إلى التوبة والإنابة قبل أن ترصد دونهم الأبواب بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه إذ أقبل إليه رجل شيخ كبير قد أكلته الأيام وهدته الدنيا وجرى عليه الدهر أقبل يمشي على ثلاث على قدمين وعلى عصا يتوكأ عليها وقد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر أقبل حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت رجولا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا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 لذلك من توبة هل يتوب الله علي وقد رآني في أنواع المعاصي هل يتوب الله علي وقد رآني أفرط في صلوات ترى هل يقبل الله توبتي وأنا أعلم الأمر والنهي وأترك متعمدا قال يا رسول الله رأيت رجلا عمل الذنوب كلها هل لذلك من توبة فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلمت, هل اسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح وأنه يتعامل مع رب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من هناك حتى تطلع الشمس من مغربها قال هل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك قد غفر الله لك الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالمغفرة قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل خارجا وهو يتكئ على عصاه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من ذنبي فيغفره الله أكبر من همي فيزيله الله أكبر في رحمته وعظمته وإحسانه وجلالة قدره لا تزال باب التوبة مفتوحا حتى تخرج الشمس من مغربها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إنه القرار الشجاع الذي أمر الله تعالى به جميع المؤمنين أمرهم أن يسارعوا إليه قبل أن يفجأوا بأن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرها بين الله جل وعلا ذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لان باب التوبة لا يزال مفتوحا لا تقنطوا من رحمة الله لان الله يحب التوابين لا تقنطوا من رحمة الله لا تؤخروا يا عبادي توبتكم حتى تفجأوا في صباح بأن تطلع الشمس من مغربها لا تقنطوا من رحمة الله إنكم تتعاملون مع رب رحيم قادر إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كبرت نعم يغفرها جميعا مهما كثرت نعم يغفرها جميعا مهما تنوعت إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تطلع الشمس من مغربها ليوم واحد فقط ثم في اليوم التالي تعود الشمس إلى حركتها التي كتبها الله لها تعود تخرج من المشرق وتسير إلى المغرب والناس ينتظرون بقية الآيات متى تطلع الشمس من مغربها قبل عيسى عليه السلام أم بعده متى تطلع من مغربها قبل خروج الدجال أم بعده متى تطلع الشمس قبل الدابة أم أن بعدها إنها تتأخر لأن الله تعالى يحب توبة عباده إليه يحب إقبالهم عليه فتخرج مرة واحدة فجأة من المغرب إلى المشرق ثم تعود كما كان فيعود الناس إلى حياتهم يعودون إلى ما كانوا عليه يعودون إلى معيشتهم التي كتبها الله تعالى لهم فمنهم مؤمن ومنهم كافر وربك يخلق ما يشاء ويختار